قال رحمه الله باب, باب البكاء, الذكاء باب الذكاء الذكاء أصلها الشيء الطيب ومنها قولهم رائحة ذكية وقيل إن الذكاء هي الشدة والفراسة القوية ولذلك قصة بها إنهار الدم لأن الآلة تشري وتتنهر الدم فكانت هناك مناسبة بين الإطلاق اللغوي والإطلاق الشرري أبو رحمه الله باب الذكاء في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالذكاء السرعية والمناسبة أن هذه الحيوانات المباحة يحل أكلها إذا ذكيت إذا كانت من جلس ما يذكى والذكاء في شريعة القسم إلى قسمين هناك حيوانات نحية الأصل هناك حيوانات أمر بتبتيتها وهناك حيوانات لا تذكى هذا مما يحل أكله الأنبيل لنا نصمت ما يحل وما يحرم فنستبعد الذي يحرم لأن الذي يحرم لا يبكى إلا ذي الشلاج عند العلماء إذا اضطر إلى أكل أسد مثلا جائع وجد أسده هل يبكي؟ ما كان الأسد يشدق إلى تذكير لكن قالوا أن بعض العلماء رأنا هو يبكى والأقوان أنه لا تجد الذكاء في المشكلة لأنه أصلا معهم من جلس يبكى الشاهد الآن عندنا أن الذي يحل أكله الذكاء الآن طبعا منها الذي يشيل أكله منه ما أمر الله بذكاته ومنه ما لم يأمر الله بذكاته وهو حيوان البحر هذا لا يذكه وأيضا ما لا نفس له سائلة كالجرات والدود هذا يعيش كالبدون ذكاء أما بالنسبة للذي يكون من غير حيوان البحر وما لا نفس له سائلة مما أحلى الله أكلف فيه الذكاء تنقسم الذكاء إلى قسمين الذكاء الأصلية والذكاء المنزل منذ لك الأصل بدل أنه الذكاء الأصلية تنقصي إلى قسين أيضا الذكاء من نحر وما جمع بينهما فهناك حيوانات تذبح كالغنم وكيشى الجبل ونحر ذلك إذا كان مستأنثا وهناك حيوانات تنحر كالإبل ناظر حديد حبيبا حبيب الولاقي ينحرها وذلك يقول لحرق البعير ما يقول لدى يا ان ننوط على العنز كالبقره فيه موضعين زبحوا فيه موضع للنحل هذا بالنسبه لما يحل اكرب من الحيوان الذي يذكى على اذا كان اصليه الذكال بدنيه هي ذكاء صحيح يجلب من هذه الذكال الاصليه هذا حتى نفقى الرومان يدرك الشريعه للحكم الشريعه في الذكاء فالحيوان الذي يكون برياً إما أن يكون من جيس ما يذكى بالأصل وهو الحيوان المستأنس وإما أن يكون له ذكاة بدلية وهو الصيد وتعكس فتقول إذا صار الصيد مستأنساً عمل معاملة المستأنس فلو أنسك بقر وحش محرى أو ذبح ولو أن المستأنس أصل حمت وحشاً عمل معاملة الصيد ومعاملة الصيد على إحدى واحد من اثنين من الذكاء إذا كان صيدا مثلما أن النساء مثله طريقتان والصيد له طريقتان الأولى أن تكون تلكيته بالآلة مثل أن يرسل الشهم أو يثور السلاح كالبندقية فتنهي ربا في أي موضع في أكله إذا وجده ميتا أما إذا وجده حيا فإنه يجب أن معامله معامله من النساء إذن هي بدلية والوسطى وقصمية تكون بالآلة وتكون بالشيوان ثم إذا كانت بالشيوان إنا بالعاديات كالكل والأسد والنمر ونحوها من الشيوانات العادية التي تعلم الصيف وإما تكون بالطيور كالباز والصقر والنسق والباشق والسواهيل مما يؤلم من الطيور العادية هذا بالنسبة لمجمل مظرق الذكاء إما أن تكون من ذكر ما يذكى وأنه يكون من ما لا يذكى ما لا يذكى حيوان الذحر وحيوان وما نفسه له سائلة وأما الذي يذكى وهو البرجي فإنه من غير ما ذكر فإن الذكاة فيه إلا أن تكون أصلية أو تكون بدلية قائمة من قام الأصل. هنا هذا كله يسمى من خيث الأصل ذكالة اختيارية هناك مهما الذكاء يتم الذكالة الترارية وهي مثل ما ذكرنا أن يفر المستأنس ويعتذ الإنسان عن إنساكه فيرميه في أي موضع ويأمله ما أمله في الصعيد في الآصل ذكى الذكاء الشرعية قال رحمه الله لا يباح فيه من الحيوان المقدور عليه لغير ذكاء لا يباح ولا يحل نصير الصريحة التحيين وذلك لأن الله تعالى قال إلا ما ذكرته فدلعنا لزوم الذكاء وهذا تنس ما تجد ذكاته نعم. لا يحل إليته قال رحمه الله إلا الجرادة والثمتة وكل ما يريشه إلا الزماء إلا الجرادة هذا ما, ما نصله السائدة ولذلك كان الصحابة يضربونه بالرناح ويقتلونه من غير ذكاء يضربونه ثم بعد ذلك يسوى أو يقلى ويؤكل والحوت هذا هو ذكاء يعني نسوان الذحر يؤكل بدون ذكاء الذي على مذهب المبلسين يكتبون على بعض الكرافين منذبوح الطيقة الإشمالية وهو ثمث وهذا نصلا الله صلى الله عليه وسلم يعني خداع المسلمين مخصص على ترويج البضاعة ولد يعيشي ولد الخبثي مرضي نصلا الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله واخترت للذكاة أربعة فروض الأول أهلية المذكي لا تصح الذكاء إلا كان المذكي أهلا ويكونه أهلا معنا لأن يكون عاقلًا مسلماً أو كسابياً لأن يكون عاقلًا مسلماً المجنون لا تصح ذكاته والسكرام لا تصح ذكاته أن المجنون لا يكسب الذكاء تحكي الإجماع لكن عند الحنفية إذا كان المجنون مضبط قالوا تصح ذكاته يعني إذا جاءوا ذبح أو نحر وضبطوا ذكاته ونحر تصح ذكاته وهذا بحيث لأنه لا يوجد قصد بل ذكرات الزراقة على وجه التعبد ربما سيأت هنا في نسبة في الصيف أما بالنسبة الله تعالى يقول لا تطربوا الصلاة وأنتم حتى تعلموا ما تقولون فسيقول للسكرام بسم الله ما يعلم ما يقول وهذا يدل على أنه نصح ذكرات السكرام لا يعلم ما يقوله في حكمه أيضا داب أولى وآخرى وهكذا من تعاطي المخدرات وجاء شعوره انه ليس فقط يهودا مسلما او كتابيا سواء كان مسلما أو كان كتابيا كتابي من اليهود والمسيحين لكن أحل الله لنا وطعام الذين اليوم اصل لكم الطيبات وطعام الذين الكتاب احل لكم وطعام تشل اللهم الشرف أن يكون ذبحه ونحره وقيامه بالتذكية على المعروف في الدين واذا الطعام الذين اوتوا الكتاب لماذا خصص, خصص الله عز وجل من دين الكفار أهل الكتاب لأن غيرهم لا يتقيب بشريعة وهم متقيدون بشريعة وهذا الوصف يقصر التخصيص ولا العقل أن كل طعام الذين أوتوا كتاب عن الذي يأكلونه بجميل وهذا من أقوى الأدلة التي وجدناه على ضعف هذا القول هناك من يقول لما قال طعام الذين أوتوا كتاب عن ما يأكلونه من ذبائحين بأي طريقة ذبحوه فكل شيء جاءنا مهنده يؤكل ولو كان بالآلات ولو كان بالآلات لا الله لو أن مسلم وضع آلة وفرعة البهينة ودوختها أو جاء بالآلة وجاء الآلة هي التي تفري العداج وهي التي تقطع الرؤوس ما قول حرام ولا يجوز وإذا جاء كتاب اليهودي أو رسال ما قلنا يجوز لأن الله قل له طعام الذين أعوت الكتاب حلا لكم لا هذا اليوم أحل لكم الطيدات وطعام الذين أعوت الكتاب مش حكم عن شد الذي اوتساب الا لطيبه وطيبه لانه من شرع سماوي ولذلك اكلنا بالوصم من الشات اليهوديه ومن اقوى الادله قلنا على ضعف ان ناكل كل ما اكلوه حديث الصحيحه عن الصحيح قال ان السنه والضفط فما قال وانا اميركم ان السمن في عظم فتاي من اضل زائد اخواننا من الجن وحن يذبح تهي الدم المستخنيس أما الصين فعظم وأما الضفر فمبيو الحبشة الحبشة كان من أهل الكتاب ومعروفة كان عايش كان موجودة وكان من أهل الكتاب وهذا أمر يختلف الكتاب طيب كانوا مذكونا بـ بـ بأغفارهم ونالنبس يتسلم عن هذه التركي أحلال الله عن الكتاب حرام من أهلنا ويأتي المسلمين يذكدي إذا المعنى أنهم إلخرجوا عن دينهم قال مبيو الحبشة ما قال مبيو الوصارع ولذلك خص به أهل الموضع الذي نجيبه الآن في المسألة الموجودة الآن من الزباح للأشياء المستوردة نجيب هناك شيئا خارجا عن السنة لا ينقبك ببوابط السريع الإسلامية ولا ببوابط أهم الكتاب السنة تبحث عن كثرة الإنتاج وتبحث عن كثرة ما تشدر من التباعش فتقصل بأي طريقة وتذهب بأي طريقة وبأي وسيلة تم بأذارك لا يشارك ونقول لا حلال أبدا ينبغي التقييب بالوارد وهذا الوارد هو الذي وردت النسيش باعتباره قال تعالى أن الله أحلى لكم الطيبات الموجود من طرقه أهل كتاب موجود الآن مما يأتي أولا ما نوجد تقييب من الزبائح التي تأتي من الشركة لا تأتي بلبيحة أهل كتاب تأتي من الشركات بالطرق التي يوراد بها كما ذكرنا تكثير الإمتاج بغض ما سأكون معافقا أو مخالقا و لذلك يتقيد أحد من أهل فتاب مثل اليهود في ذبائشه و من هنا أكد مجلسة المشاكل اليهودية و كان بعض مشايقهم مش الشيخ الأمين رحمه الله عن المشاكل الغرب ما أكد من ذبائش أهود لأنهم يتقيدون بشريعتهم الذي يتقيد بشريعته الفتاب تقيد بمية و دين و حين يدوش أكل لكن ما الذي يدري؟ هناك طبعا طريقة تتم عندهم فيما يكينا من الصورة بهذا يتم قتله بالنسبة بما يتاجر به يتم قتله بمرحلة مرحلة الأولى من المرحلة التنهيبية وهي السيطرة على البهينة والمرحلة الثانية مرحلة الإزهاق والنخضور موجود في المرحلتين مرحلة السيطرة على البهينة هذه أصلا لا هي من شرع أهل الكتاب إنما هي من بقايا اليونانية وموجود حينه من كانوا لا يقتلون إلا بضرب البهينة بالأفا انا رأسي حتى تدوس ثم بعد ذلك تذكونا وهذا الضرب قد يأتي على البهينة وقتلها قبل أن تذخ روحها ويقولون هذا أرحم بالبهينة طبعا المصدر من الطعام منهما يكون من البجاج منهما يكون من الغنب منهما يكون من البقر بالنسبة للشاوناف الكبيرة طبعا يعتمى بفرعها وتدوشها. مش <تدوش> علاقة تكون بالمشبث الكهربائي بطريقة الشعق الكهربائي بطريقة المشبث في المخاء أو الدائرة الكروانية وهناك طريقة للدجاج خاصة طبعا أنه ما يحتاج إلى سيطرة علينا البقر مثل الضقر ومثل الغنب وهي ان في تنمى بالطريقه الانجليزيه مشهوره في تحتم حتى في البعان يخلون هذا في الغنم وفي البقر ما بين العظم الرابع والخامس في عظام الصدر بالمنساخ ثم يبخون الهواء عندها تتخثر الدينه ويضعف النفس وهذا التدويش للمواشي المعرضه للشريعه أن الشريعة قصدت الإزهاق وإنهار الدم وللقاء ما أنهار الدم وذكر رسول الله عليه قالوا إن البهيمة تستطاب في خروج الدم لها لأن هذا الزهوط الدم معروف طبيا أنه طبعا صفائح الدم بنجرد فدوح إنه ليسي الدم وهذا أضلغ في طهارة النذبور وأضلغ في طهارة اللحم, اللحم. استطابة لحم ومن هنا العملية التي يسألونها طبعا هذا إذا سلمت الدهينة الدجاج طبعا أشياء حجر بالماء يقلق من حجر بالماء ويعلق مرشليه طبعا يؤتى إلى المصنع إلى المكان الذي فيه الآلات شيء منه يموت أثناء حمده وشيء منه يموت أثناء تعليقه ثم لا يباله وحي ونميت ثم بعد ذلك يرش بالماء لتنظيفه بطريقة معروفة وهذه الطريقة أدى بعض الذين حضروا وراءهما قد يحصل خنق من بهين بسبب بالماء المبرد بالتنظيف ثم بعد ذلك في حظر كل هذه المراحل تأتي بعد مرحله الذوق طبعا بالنسبه للابن والبقر والغنم يدخلون بين نوعين الدوار والمثبت طريقتان معروفه في الارض لجميع هذه الاحوان من الابن ومن البقر والغنم والدجاج الاله هي اللي تسقي فهذا التحضير كله طبعا هناك تشبيه الذي قد ياتي على نفس البهيمه وقد تموس بفعل الخرج في المخاء المعروف ان المخاء قد يخضع للبهيمه ولذلك من العلماء من قال اذا ذبح الذابح واخرج السكين وقطع المخاء قبل قبل يعني قوه المر في فر الاوداج والحلقوم المر اصبحت شبهه لان احتمال انه ماتت البهيمه بخضعه المخاء ولم تمس بفعل الاوداج والحلقوم المر بعد سقطينا في فصل الراس ومن هنا قال ابو غان إذا الى الى قطع المخاء واصدرت قبل الجهوق مخها تصبح المخل كل هذا لاجل الا يكون يكون الفواس من نفس عن طريق النفس انهاره الدم وهذا كله مصابب بما الشر هذا يترك تاثم مصيبه العظمه وهي عمل الاله انما الذي يقتل هو الاله فليس هناك مذكي من الناس لا كتابي ولا غيره في في ذكي ذكي لا الشيء اللي تشوفه دي اذا كان الار ثم خلينا نستفاد ما ادري اعتقد ما فيني اني قاموا لدينا وذكر العجب ان نقول لا نسال كما دكو ولا ما دكو النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه إن ناس حينما قالت ان اناث ياتنا من حديث عاطي بالجاهليه لا ندري اذكر اسم الله عليه او لا هذا الحديث خارج عن مسالتنا مسالتنا خرجت في الذكاء من الصوره الشرعيه ان يعتبر عند الكتابيين وعند المسلمين ان حديث عائشه إن اناسهم حديث عهد بالجاهليه سفلاح الحديث عاد من الجاهلين انما اسلموا وحديث عاد بالجاهليه لا ندري من جو يذبح على طريقه الاسلام او على طريقه التي الفوها طيب الاصل انهم منما اسلموا يعاملوا معامله المسلمين ولا معامله الجاهلين معامله المسلمين وهم من الإسلام قال رسم الله يعني هذا لا يشأل عنه لأن الأصل في المسلم أنه زبحا تأكل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وزبح زبيحتنا فذلك المسلم فهؤلاء الأصل فيهم وإذا أسلموا أن يأملوا بوسط شبيعة الإسماء ومن هنا ألغى من الصلة بسم الشك فهذا ليس له علاقة لا من قريب ولم بعيد من مسألتنا الذي معنا في مسألتنا أمر المحقق والذي في الحديث الشك والذي معنا الحديث فإنال الذكاء وإنفاذ الذكاء على الأصل الذي لا نطلع لا إلا الشرع الشريع الإسلامي ولا إلا ذبائح الكتاب الخلاف فوجد الأمل بالأصل الشرعي ما نقول هذا ليس من طعاما من الكتاب لأنه لا يحله في ديني هو خارج وأن الأصل فلا يحل حتى يكون ذبحا من المحافظين يكون كتاب مصران ويبدح لذبحة مصران أقل ولذيك لا مصران وذبح على طريقة أقل وأقل كما أتمن رسول الله من شائف اليهودين أما أن تذبح الآلات وتنهر قدام الآلات فهذا ليس بداخل تحت كوله أطعام الذي نعود كتاب وهذا هو الأصل والجمهور على أن العبرة في طعام أهل كتاب أن يكون وثقة جريعتهم وليس على كل ما سألوه أنه يقدم منهم خاص فواحدين مدير حدث يدل على أنهم يجب يستطابوا شيئا أو أكثروا شيئا ليعتبر آخر حكم الأصل من جواز أكله ولا فواحدة ولو إشارة إلى خلاف من هذه المراهد مثلا خبه قبل البلوغ في الثاني عشر عشر لم يحتلم ويعقل يجاوسم الله وذبح الذبيحة قال تحل ذبيحته أو المرأتها وكذلك المرأة ما ذبسته صحيح المخالفة قصة لما عدى الذئب على شافيها فقطعت حجرا ثم ذبحتها او أقلف أو أقلف وهو غير المختلف أو لا تأثير له ذكاة تصح ذكاته او أعمى جمهور العلماء على الشحة الكثير يتلعمى إذا ضبط ذكاته وقال لإمام النووي وبعض العلماء أنها مكروهة لأنه قد لا يفهم والصحيح أنه تجوز إذا لم تخالف قال رحمه الله ولا تباح ذكات شكران ولا تباح ذكات شكران هذا التفيع على ما تقدم لأنه لا يعني ما يقول واليوم والنهيش الممدوسين ومكتبين ولا يتباح لنا زبائح الوثنيين لأن الله صفح الحل بأهل الأديان فلا تباح لديحك المشرف ولا الوثاء ال ديني الملشف والمرتد كل هؤلاء من الكفار من غير عن الكفار لا تباح لزبائح قال الله رحمه الله الثاني الآلة الشرط الثاني الآلة فتباك الزكاث بكل محجد ولو مقفوبا من حليد وحجر وقصد وغيره إلا السن والظهور فتباغ الزكاة بكل محدد فتباغ بكل محدد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الغن وقال ولي شد يحدث من شفاة فدل على أن المحدد من جنس بكل محدد السكاثين الزجاج لو كان عنده الزجاج وما وجد خكينة والزجاج لها نور ولها نفاذ فأنسك الظهيمة وذبحها بالزجاجة وذبحها بنحاس له مور وله نفوذ كل ذلك مؤثر مدام أنه ينهر الدم ولذلك لما سأل أبو سعلبك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد بقوسه قال ناصدت بقوسك وذكرت بصم الله عليه فكل في ذات الروايات إن أصاب فخزق هذا يدلع الاعتبار المور والنفاذ المخدد وقد تقدم معنا في قتل العمد بهم مثالة المخدد نعم ولو ولو مقصودا اشارة الى خلاف نذهبه قال بعض العلماء وهم بجوته نذر الحنابلة انه لو غصب سكينا وذكى بها لا اصح التذكير والصحيح نذر الجمهور انه لو غصب سكينا وذكى بها صحت التذكير الحديدي وحديدي وقصبي وغيره من بيانية من حديدي مثل ما رصبا محدد الحديد كالشفاكين من حديد وحجر حتى لو كان حجر حديد المرأة لأنها كسر حجر حجرا وقفا وغيري وقفا معروف إذا كان له مور ومفوذ يذبخته ومن خرمات إلا تنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء كما ذو الحديد الصحيح أن السن تقنه زابي خاننا من الجل سعظم والعظم زابي خاننا من الجل وأما بالنسبة هذا للدهائم كما لو اخذ نادا و اخذ ذلك البهينه و ان يطعم به خلقا كما ذكر بعض العلماء هذا اعظم جاد بإسران الجن وكانوا في الارب في القديم انه يأخذ البهين بسنه كما لو فادع صورا يأخذ بالسن يموره فهذا من المخصصات لحديث ما انها ربا يعنى السنيون هي ربا لكن بل سلم منع تدره ذلك نعم والظفر كذلك وهو معروف من الذي صلى الله قال في المدية الحدثة نعم. قال رحيم الله الثالث قطع الحلقوم والمرئ الشرط الثالث قطع الشلقوم والمرئ الشلقوم نجر النفس والمرئ نجر الطعام وهناك أربعة أشياء ينتبه لها الشلقوم نجر الهواء والنفس النريئ نجر الطعام ثم الجانب الأيّن والأيشر من رقبة البهينة فيها الوجّان العرقان وهما يعني بقطعهما يكون زهو قبول أجمع العلماء على أن هذه الأربع لو قطعت حلة الدهيمة إذا قطع الفلقوم والمريء والوجهي أن تخل الدهيمة هناك من العلماء من اشترق ثلاثة من أربع الفلقوم والمريء وأحد الوجهين ومنهم من اشترق ثلاثة من أربع دون تعيين نأخذ ثلاثة من هذه الأربع دون أن يحجب. ومنهم من اشترك الفلقم والمريك كما درج عليهم يصنف وبهما يتحقق الزواج والانهار للدم وهذا هو القدر الذي اختصر عليه نعم فإن أبان الرأس بالدبش لم يحرم المدبوث من حيث أن النحر النهر الدبش طبعا يكون تحت الجوزة أو الغلمطة كما تسمى إذا كان من تختها أو عليها نفسها فصلها فلا إشكال لكن لو أنه ارتفع من فوقها فقطع من هذا الموضع الجمهور على الصحيحة ذلك المال فيه عن من عندما يقول بالمن والصحيح ماذا بالجمهور لعموم الخبر قال رحمه الله وذكاث ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحثة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من البدن بعد أن دين رحمه الله ذكاث المصدور عليه سرعه في حكم دكاه الصيد ودكاه الماتج عنه فقال رحمه الله ومن ذاك ما عنه من صيد ودكاه ما عجز عن من الصيد هذا النوع الاول ايوه والنعم المتوقعه في اثناء الصيد من احكامه الصيد طبعا والنعم المتوقعه ومن شر ومن يفرض مثلا لو ان شربت وهو في بر وغلب على ظنه انه لا يستطيع ان يمسيها وان هذا تنفق في مقطعه ونحن ذلك يأخذ السلاح ويرنيه في اين جنبه البقرة مدت او مثلا رأى الشاث فرت من عنده الف شارع وهو جازم دائما ستضربها السيارة وتموت اذا ضربت السيارة فان احنا ايضا تموت بالصدم وهذا اشوة الارتطام او التربية الموت بقوة الارتطام في حين اذن اراد ان يدرك ذكاثة فقتلها قبل ان تقصنها السيارة وهو لغرض ان اظن انها او جاءت على بئر او على هاوي او على شفير جذل وهو يعلم انها ستنوك في حين اذن لو تورت سلاحها وقتلها حلت وتكون ذكاثة البلاء ذلك خديثها برافر الله عنه وارضاه انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فندى بعيرهم وشرب فأهو رجل بسهم فعقر وقتله قال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الخيوانات أوادد كأوادد الوحش فما ند منها فاصنع به هكذا فدل على أن المستأنس إذا توحش يعان المعاملة الصيد وهذا ما عليه المصنف رحمه الله ولم يخالف في هذا المثل للإمام مالك الجمهور على أنه يقتل في أي موضع ويرمى في أي موضع وأنه يحل بهذه التركية واستدلوا بحديث أبي رافع الإمام مالك خالف فيها ولذلك كان الإمام أحمد يقول لعل مالك لم يدوغه حديث أبي رافع ما قال أخطأ مالكا من أوهام مالكا من شدودهم مالك لا عبدا لعل مالكا هكذا وإلا فلا هكذا يطيب العالم يطيب قوله ويطيب لما يكون منه من في اسم معذر لأهل العلم رحمة الله عليهم لقد ضرر أئمة الإسلام المثل السامي في اسم الأدب رحم الله في رعاية الثرمة وحرض الحق لذي الحق فإن الإمام مالك أقول إذا وجدتم قولي وخالف وقول الله صلى عرض الحائف وضم به إنه لو بلغته السنة العاملة بها فيها قل لعل مالك اللي ندلغوا حديثا براهة نعم ونواقعت في بئر ونقول لا لو وقعت شاب في بئر فإنها ستفقط البئر وتموت في أحد أمرين الماء ترططن بعرض البئر إذا لم يكون في ماء فحين يذن متربيه. وإن أن تموت بخنق الماء تنزد لما فتخلق فتموت فحينئذ يقالدها بضربها في أي موضع ويضرق قبل أصولها إلى الماء إذا فهي في أي موضع ثالث فدني إلا أن يكون رأسه في الماء ونكوه سبا يباح إلا السفناء نكون رأسه في الماء هذه مسألة اجتماع الحاضر والمضيح فإنه إذا ذكتها رمى الشاف أو رمى الطير أو رمى البط أو رما الهز وهو على النهر وانغمس وشكة هل مات بالخنق أو مات بالذكاء فخلها قاعدة الأصل في الصيد يعني في الشيء الذي لا تنسك ولا ترك الذكاء في الصرعية أنه ميت حتى تخله الذكاء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أبيه فإن أكل يعني الكلب من الصيد فلا تأكل فإني أخاف ماجزا فإني أخاف أن يكون عندما أمسك لناسي ماجزا بالتحرين والأصل خل الأشياء لكنه غلى بالتحرين ومن هنا قاعد عند علماء الشك في الرخص يجيب الرجوع إلى الأصل فالصيد بضرب البهينة في أي موضع رخصا توسع عالم الله لما شكتها في أنها أزهقت النفس أو أزهقتها الماء بالخنق قدمنا الحاضر على الموديش ومنها من أكل الطير إذا, إذا رأى الشاكة ساقطة من العلوب ورماها وغلب على ظن أن المرمى ينفذ مسها قبل الوصول للأرض أو تكون مستمدفة الروح حلة لكنه رماها مذنفين جدا وارتطمت وقوي وغلب على ظن أن المرمى كان بقوة الارتقام فحينئذ لا أحل وهذا معنى إلا أن يرى رأسه في الماء وهذا في اثر انه عليه الصلاة والسلام قام رسول الله أضائعين يقول عيد الدوسر بسم الله وهذا قوله تعالى فاكلوا مما ذكر رسول الله عليه وقال تعالى وَلاْ تأكلوا مما لا منترسم الله عليه وأنه لتفكر وهذا يدل على ب Laurence تذ... وقال تعالى فاكلوا مما ذكر رسول الله عليه وقال صلى الله عليه وسلم اذا ارصلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل هذا على الشرق يدل على أنه إذا أصله ولم يذكر الله عليه لا يح Lucar وأجمع العلماء على أن الأصل في التبقي فيكutم ، بديك بسم الله عز وجل وقد قلت بسم الله عند تذكيته صلى الله عليه وسلم يا فايخ انناك حليفة لا يجريه غيرها لا يجريه غير بسم الله فلو ذكر ب衣 جلو ولو كان نبي ولو كان ملكا فإنه تعتبر بيته ولا يحل أكلها لو قال باسم النبي أو باسم ولي فلان أو الشيخ فلان الذكري غير الله شرك وكفر الذكري لا يكون إلا لله قال تعالى إن فلاكي ونسكي ومحياي ونماكي لله رب العالمين وقال تعالى فصلي لربك وانحر وهذا يدل على أنه لا يدوز ذكر غير بسم الله عز وجل مع الله عز وجل ان تركها سهوا ابيحت لا عمد هذه مسلك ثلاثيه ومن العلماء من يرى أنه تحل البذيحه اذا تركت بالسيانه ومنهم من يبقى على الاصل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وهذا اقوى ان العبره بذكر اسم الله وانه تحل البذيحه به وانه لازم في الذكر والنسيان قال ربنا ويكره ان يذبح دانه كاله ويكره شرع رحمه الله في بيان مكروهات الدكس يكره للمسلم أن يذبح بآلة كان لك الستين غير المحددة قال صلى الله عليه وسلم لعائشة هل من المدين فجاءت بها فقال اشحديها بحجر ذل على أن السنة أن تشحف قال صلى الله عليه وسلم وليخد أحدكم شغرة وليخد بيخد هذه هي قال الله كتب الإقصان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا قتله وإذا ذبحتم فأحسنوا بيتها وإن يخد أحدكم شغرته وإن يخد بيتها فإذا ذالها بآلة كان يعني ما لها غير مسمنة وغير محددة أجد بالحيوان ولذلك أثرة الأثر من السنون قال لا تبتها مرتين وفيه ضعف لكن فيه النعلام صحيح وعثر عن بعض الصحابة لا تبتها مرتين وأن يخد هاو الحيوان ويبسروا هذا طبعا فيه اثر ايضا عند رجل صلّم بالنهي عنه وليس من الاحثان وقد أمر رجل صلّم بالاحثان عند الدبس في يكرة أن يأتي بالبهيمة ويشد الستين الامة هذا يعني ما يعني يؤذيها وليس من الاحثان في شيء وانظر إلى سماحة هذا الدين هؤلاء الحقوق هؤلاء الحقوق الواقعة في موقعها والواقعة في موضعها أما أن ترى الذين لا يعقلون ولا يفقهون يردون أن يعلم المسلمون الحقوق لا شاهد الوجود إن هذه الحقوق من قبل من بعد 14 سنة وهي تقرر هذه المبادئ الثانية العادلة ما عرف الحقوق الحيوانات إلا الآن ولكن عرفناها وعرفها أبناء المسلمين وأطفال المسلمين وهم يمسون أصابعهم كيف يعملون حتى الحيوان حتى الشجر فألم الشرب حتى الصدق المبي صلى الله عليه وسلم أعظم في وكان مصم يعلم الذي له عليه حتى الجناد فهذه أمة ثامية ولذلك ينظر المسلم يعتذي بني وأن يعلم أنه ليس بحاجة المعلمة وأن ما علمه الله عز وجل به يتفيه عن غيره وعلم كما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة نعم إنه فضل الله عليه وعلى أمة صلوة الله عليه وعلى خصه يا جميعي الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنا نهتدي العلاء الهدان الله نعم. وأن يوجهه إلى غير القبلة أن غير القبلة لأن الذي وصلى موجهه إلى القبلة وأن يسلنا أن يوجه إلى الكبلة. وقد قال في الحديث الحسن قبلتكم أخياء وأنواته وأن يكثر عمقه أو يسلقه قبل أن يبرد وأن يكثر عمق البهينة قبل ان تبرد وهذا فيه اولام لها يعني اذا ما زالت ترغس لازالت حياة يعني هي كالعدم لكن من باب الرفق انه ينتبر حتى تبرد ومن الاخطاء ترى بعض من وضح يدخل السكين تتمنعه او يحاول ان يكسر رقمه قبل ان تبرد تقولنا له لا اثر الاودات واقطع خلقون اترك البهين حتى تبرد وهذا هو الظهر وهذا هو الجسد وهذا الكبد دعمه بالداخل يستعد ليدن يذبح اكبر قاعده في مثل هذا نعم